إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسادا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً وذَٰلِذِ بَيْنَ بَيْنِ ذَٰلِكَ إِلَٰهٌ أُولَٰئِكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبين إن